أفزل دعاء عن أنس بن مالك إن, أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل فقال له مثل ذلك ثم أتاه يوم الثالث فقال له مثل ذلك قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت حضرت أنس بن مالك رضي الله عن سروا ياته کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کون سی دعا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے دنیا و آخرت میں عافیت اور معافی مانگا کرو وہ شخص دوسرے دن دوبارہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ Kaun si dua afzal hai aap sallallahu alaihi wasallam ne unhe pehle wala jawab diya woh shakhs phir teesre din aaye to rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne unhe tab bhi wahi jawab diya aur farmaya yaad rakho jab tumhe duniya mein afiyat de di gayi aur aakhirat mein bhi afiyat ata ho gayi to